المبين لعلك باخع موسوعه النابلسي ك ز ل ع ل ي ه م من ا ل س م ا ء آية ف ظ ل ت أ ع ن ا ق ه م لها ا خ ض ع ي ن وما ي أ ت ه م من ذكر م ن رحمن محدث إلا ك ا ن و ا ع ن ه م ع ر ض ي ن فقد ك ذ ب و ا ف س ي أ للعلوم ا ل ا ن و ا به ي س ت ه ز ئ و ن أ و ل م ي ر و ا إلى ا ل أ أنبتنا ر ض كم ف ي ه ا من ك ل زوج كريم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 م و س و ا ه م ل ن ج ن ا ب ل س ي ل و ع ل و ز و م ق الاسلاميه م كريم ك ذ ك و اسماء الله ا ل ح ي ن ى فلما ت ر ا ى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلقا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 ث م و م و ع ه ا ل ن ر ب ك ل ه ي ل ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م ا ل ل ه ا ل ل ه